نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر لا إله إلا الله محمد رسول الله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 فداك بأبي وأمي يا بيب الله أنت رحمتكم من الله فداك بأبي وأمي يا هبيب الله أنت نور من الله فداك بأبي وأمي يا هبيب الله أنت رحمتكم من الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم آنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ارْزِلْدَ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الْأَمِينِ يَا مِنَ الَّذِي الْكَرِيمِ تنزيل من الرحمن الرحيم يا نور دج سميك النبناس الهين أنت رحمتكم من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت رحمتكم من الله فداك بأبي وأمي يا حبيب الله أنت نور من الله. إذا كبيبي وأمي يا أبي من الله. أنت من الله. السر أتاسن ويرجاكو جل كبرا. مراتو مزارين فرنسا تمتانو دوكي نيرا. دكوبتو كتوروه تودل فرنسا. أجان صافو نجك بجيس الأم ثبوت ودنيا. قل سد Addu <tiedot> yamba kajirto iraju fatikarra kesanummanne muslima hajirubi jalavarra meja biya faransi makron kanjiranarra harra ربنا ملق سرع أنقوفك لإساسا بإزة الله الملق من اند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك بي أبي و يا حبيب الله أنت رحمة من الله فداك بي أبي وأمي يا حبيب الله أنت نور من الله فداك بي أبي وأمي يا حبيب الله أنت, أنت رحمة من الله يا مخر يا مخر يا عدو الله عليك لعنة من الله مغضوب عليك يا عدو الله عليك غذب من الله يا أنجس أوروبا من أهل الغرب وخاصة ملك فرنسا قد اهرقنا قولك يا كلبي والله تعودنا إن ربي مرربين كيف اجتم عندكم مصطفى الحبيب صلى الله عليك وسلم يا طبيبي برسالة من رب الأرباب بعد الحمد والشهر سلام ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهبابه يا أهبابه بيب الله أنت رحمته من الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك يا ابي يا حبيب الله انت رحمهكم من الله فداك يا ابي يا حبيب الله انت نور من الله فداك يا ابي يا حبيب الله انت رحمه من الله ان اهل الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بكوا ابدا ارغا غوتو نو فيرغامتي كانبر باشي ابن زياده والله ما تاعو الكبد يا تاندي غير ان اللي نكربتي هو بالهارغنيدا ادو ان شر نتيادا الحمد لله هذا من لا إله إلا الله محمد الرسول الله فداك يا ابي وامي يا حبيب الله أنت من الله فداك يا ابي نور من الله فداك يا ابي الله أنت من الله ارجى قوتي في سرت عندما امت ربي فانجالدك ربي فنجالده نعن جدت ما فرمني كيسنا رسولا دبته بكلتون جالل رسولا اني للدك زتا قدته انسك اي تركان فتوف فجا فتوف انشاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله فداك بابي وامي يا حبيب الله أنت رحمتكم من الله فداك بابي وامي يا حبيب الله أنت نور من الله فداك بابي وامي يا حبيب, يا حبيب الله. الله أنت رحمتكم من الله ارجعكو ايتف فاسرت تنهبته دي بصفق إقافي أماني خونة قافة أمت ربي فانجالدك ربي فنجالت نعن جدا ما فرمني كيسينا رسولا دبت أوه بكلتون جال الرسول أني للوتاكي ستاقدت نقاف رحمني ربي سان الراجرة عن سكائي ترك أنفت ففجافت وفى شاء الله قوله جيم ويصرم عند الله لا اله الا الله محمد رسول الله فداك يا ابي وامي يا حبيب الله انت رحمتكم من الله فداك يا ابي وامي يا حبيب الله انت نور من الله فداك يا ابي وامي يا حبيب الله انت رحمه من الله